أبيك رمح لا قطع شراييني أبيك رمح لا قطع شراييني من كل شيء غير حبك والوله يشفيني، يشهد الله إن حبك لين ضاقت ضلوعي بصوتي وصاحت عيوني من الوجع والحب يوجع والطمع قاتل أبيك هالعمر كله هالقليل الراحل يشهد الله إن حبك. ماني بخافك، وانتي ظفافك ظل نخيل، وفجر الضي المبتل برذاذ المطر قلبك الطيب الشفاف. ماني بخاف إلا القليل من الزمن يصبح كثير من العمر. لا تنظرين هالمطرق الضام النحيل. لا تنظرين هالمطرق الضام النحيل في كفوفي ما هو بلك. أجلد به كفوفي أجلد به كتوفي لو محملت همك لتناظرين هالمطرق الضامن نحيل في كفوفي ما هو بلك أجلد به كتوفي لو محملت همك أنا لي مهرة صفراء أصيل ما تنعس إلا ذو طفل لزعلت منه نزف ولا رضت عنه تناثر الظلام الجوم أنا طفلك المهموم بزمان الفراق ودهور الفراق وان كنتي تحبيني أبيك رمح لا قطع شراييني